الذي لا يجوز إلا في الضرورة فيجعله أصلا فيقيس عليه واختلط بأعراب الأبولة فأفسد بذلك النحو ومعلوم أن هذه الآراء كلها هي آراء البصريين الذين يختلفون عن الكوفيين في منهج البحث والقياس الذي يوبع أساسا للأخذ عن العرب فقد اختار البصريون قبائل معينة بالأخذ عنها وتركوا ما عداها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 ولسنا في حاجة إلى أن نؤكد أن العداوة بين اليزيدي والكسائي التي كان السبب فيها أن الرجلين كانا يؤدبان أولاد الرشيد وكل واحد منهما يريد أن يعلو على صاحبه ويستأثر بالخير دونه هذه العداوة كانت السبب في هذه الأبيات التي يهجو فيها اليزيدي الكسائي فيقول يا النحوي به مغرب عنقا ذات أفسده قوم وازروا به من بين أغتام وأوغادي ذوي مراء وذوي لكنة لآم آباء واجداد لهم قياس أحدثوه هم قياس سوء غير منقادي فهم من النحو ولو عمروا أعمار عاد في أبي جاد أما الكسائي فذاك امرؤ في النحو حار غير مرداد وهو لمن جهلا به مثل سراب البيض للصادي كما يقول فيه أيبا كنا نقيس النحو فيما مضى على رسان العرب الأول فجاءنا قوم يقيسونه على لغة الشياخ قطر البلي فكلهم يعمل في نقض ما به يصاب الحق لا يأتلي إن الكسائي وأشياعه يرقون في النحو إلى أسفلي أما تلك الأخبار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 كما تذكر الأخبار أنه كان يصلي بالرشيد واليزيدي حاضر فارتج عليه في قل يا أيها الكافرون فعيره اليزيدي ثم حدث بعد ذلك وصل اليزيدي بالرشيد فارتج عليه في سورة الفاتحة فلما سلم قال احفظ لسانك لا تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطقي وأما ما ذكره الفراء من أن, الكسائي من أن الكسائي مات وهو لا يحسن حد نعم وبئس ولا حد أن المفتوحة ولا حد الحكاية فهو أمر طبيعي وأي الناس قد أمكنه أن يحيط بكل خفايا اللغة ولا ما في هذا العصر المبكر والفراء نفسه يقول ولم يكن الخليل يحسن المداء ولا كان سبويه يدري حد التعجب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 ذكره في تاريخ بغداد وإنباه الرواه والأنساب للسماعني أجزاء القرآن ذكره في الفهرست اختلاف العدد ذكر في الفهرست وإرشاب الأريب ونزهة الأرباء وإنباه الرواه ويسمى في غاية النهاية العدد واختلافهم فيه اختلاف المصاح في أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البفرة ذكر في الفهرست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 كما يسمى الشعر فقط في غاية النهاية تعليقات على صيغ الطلاق في بيت من الشعر لم يذكره واحد من من ترجم له وإنما ذكر له بروكمان مسخة في المتحف البريطاني وأغلب الظن أنه رسالة صغيرة في المناظرة التي جرت بين الكسائي والقاضي أبي يوسف أمام الخليفة هارون الرشيد في قول الشاعر فأنك طلاق والطلاق عزيمة ثلاثا ومن يجني أعقوا أظلموا الحدود في النحو ذكر في إنباه الرواه ويبدو أنه كانت منه نسخة في مكتبة مبهد ثم فقدت في ظهر الورقة الثامن هو العشرين ومئة مما قصص الليل وسمر النهار لابن فارس فهرس بالكتب التي كانت بالمجموعة وعلى رأسها كتاب الحدود في النحو الكسائي الحروف ذكر في الفهرست وإرشاد الأريب وغاية النهاية وطبقات المفسرين للداودي ومفتاح السعادة العبد ذكر في الفهرست وإرشاد الأريب ونزهة الألباء وغاية النهاية وبضية الوعاء وطبقات المفسرين للداودي ومفتاح السعادة وهو من الكتب المؤلفه في عادي آية القرآن لأهل الكوفة كما قال في الفهرست.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 ويدعي الأخفش سعيد من مسعدة أن الكثائية يتمد على كتابه في معاني القرآن قال الأخفش فلما اتصلت الأيام بالاجتماع سألني الكثائي أن أعلف له كتابا في معاني القرآن فألفت له كتابي في المعاني فجعله إماما لنفسه وعمل عليه كتابا في المعاني وعمل الفراء كتابه في المعاني عليهما ويبدو أنه كان كتابا صعب الفهم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 قال لي الكسائي ألفت كتابا في معاني القرآن بل ألفت كتابا في معاني القرآن فقلت له أسمعت الحمد له رب العالمين فقال لا فقلت اسمعها مقطوع القرآن وموصوله ذكر في الفهرست وإرهاب الأريب ونزفة الأرباء وغاية النهاية وإنباه الرواه وطبقات المفسرين الداوذي النوادر الكبير ذكر في وإرشاد الأريب ونزهة الألباء وغاية النهاية وبغية الوعاه وإنباه الرواه وطبقات المفسرين للداودي ومفتاح السعادة ويسمى النوادر في المزهر للسيوطي وقال عنه الأزهري في تهذيب اللغة وله كتاب في النوادر رواه لمن المنذري عن أبي طالب عن أبيه عن الفراء عن الكسائي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 النوادر الأوسط ذكر في الفهرست وإرشاد الأريب وغاية النهاية وبغية الوعاء وإنباه الرواه وطبقات المفسرين للداودي ومفتاح السعادة النوادر الأفغر ذكر في الفهرست وإرشاد الأريب وغاية النهاية وبغية الوعاء وطبقات المفسرين للداودي ومفتاح السعادة ويسمى النوادر الصغير في نزهة الألباء. الهاءات المكنون بها في القرآن، ويسمى هايات الكناية في القرآن في إنباه الرواه، الهجاء ذكر في الفهرست وإرشاد الأريب ونزهة الأرباء وغاية النهاية وبغية الرواه وإنبه الرواه وطبقات المفسرين ومفتاح السعادة. هذه هي كتب الكسائي أن ما ورد في لسان العرب في مادة كبرى. من قوله وفي المؤلف الكسائي فلانا عزة ولد أبيه أي آخرهم وكذلك كبرة ولد أبيه فهو مروي عن تهذيب اللواتي الأزهري وفيه وفي المؤلف الكسائي إلى آخره والمقصود بالمؤلف مؤلف هنا هو كتاب الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم سلام لأن الأزهري يسمي هذا الكتاب لأبي عبيد الغريب المؤلف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 فقد روى القسطي أن أحمد بن أبان بن سويد اللغوي صاحب الشرق بقريتبه صنف كتاب شرح كتاب الكسائي في النحو، كما يروي القسطي كذلك أن الجروفي بن الجيم وهو نحوي مشهور بالأندلس له كتاب شرح فيه كتاب الكسائي في النحو، ويبدو أن المقصود كذلك بالكتاب الذي أدخله جودي النحوي تلميذ الكسائي إلى الأندلس.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 فإن الكتاب لم يرد له ذكر في كتب الطبقات التي ترجمت بالكسائي مما يشكك في صحة جسده إليه. وقد رجح بروكل من أن يكون الكتاب من تأليف الكسائي، إذ يبدو عليه نسحة التأليف القديم مثل استعماله كلمة حرف بمعنى كلمة وكلمة الأيف بالدلالة على الحمزة حتى وإن كانت مكتوبة بالواء وكلمة ميم لحرف الجر من وقياسا على الباء واللام والكاف هذا ويرى بروكلمن أن من الأدلة على صحة نسبة هذا الكتاب الكسائي كذلك مقدمته التي تقول هذا كتاب ما تلحن فيه العوام مما وضعه علي بن حمزه الكسائي للرشيد هارون ولابد لأهل الفصاحة من معرفته فإن الكسائي كان يؤدب ولد الرشيد الأمين والمأمون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 وفيه ما يلائمه بعض الملاءمة أو كما وفيه ما فات القاموس وسدركه البلكرامي المسرحة بالمشت ورجال كثير ونساء كثير والناطف لنوع من الحلوى وفيه من خلاف المشهور قوله لا يقال ضحيه ولا أهرقت ولا سكن من غضبه ولا نصحته أو شكرته وقوله قربوس بالضم وأن الجهد في قولهم جهدت به كل الجهد بالضبط كل الجهد بالملاء بالفتح فلا أدري أهي أقوار له شاذة عن الذي وصلنا من اللغة ليس على غره الأول والله أعلم وقد تناول الكتاب بالدراسة الدكتور حسين نصار في كتابه المعجم العربي أشك في نسبته إلى الكسائي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 وأبو حاتم السجستاني ولا نستطيع أن نعزوه إلى أحد منهم بعينه لأن كتبهم لم توصف ولكننا نستطيع أن نبعد منهم الأصمعي فقد اقتبس ابن يعيش فقرة من كتابه ليست في هذا الكتاب وكذلك الأمر مع أبي حاتم السجستاني الذي روى صاحب المؤتلف والمختلف من كتابه بيتا من الشعري غير موجود في هذا الكتاب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 فكتاب الامثال بمؤرد السدوسي لولا اقتباسات منه في جمهرة الامثال بالعسكري ومجمع الامثال بالميداني وخزانة الأدب للبغدادي لشك المرء في نسبته إليه إذ لم يرد له ذكر بين كتب المؤرد التي تروى له في كتب الطبقات وكذلك كتاب البئر لأئذ بن لم يذكر في كتب الطبقات التي ترجمت بين الأعرابيين على كثرتها، وإنما ذكر في فهرستي خير وحدها إلى غير ذلك من الحالات الكثيرة التي يمهر فيها كتاب معين لعالم من العلماء لم تنبه عليه الكتب التي ترجمت له. أن الفقرة التي ذكر فيها أبو زيد في الكتاب فهي التي ذكر فيها أبو زيد الأنصاري في الكتاب فهي مقحمة على النص لا شك في ذلك. فقد أضاف النساخ والوراقون وبعض العلماء أحيانا نصوصا وتعليقات إلى بعض التصانيف وكتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي خير شاهد على هذه القضية سفيه إضافات متأخرة عن عصر الخليل. ومن أنفذتها موابع ثلاثة مروية عن أبي عبيد القاسر بن سلام المتوفى سنة 24 ومئتين وتلك هي الفقرة التي ذكر فيها أبو زيد الأنصاري في كتاب ما تلحن فيه العوام بالكسائي وتقول هي طرسوس بفتح الطائ والراء جميعا ومثله أسود حالك وحلكوك قال أبو زيد الأنصاري عطون وعامر يقولون في ذلك طرسوس بمن الطاء وتسكين الراء ويزعمون أنهم لا يعرفون الحلك كسما ثانيا بقي اعتراض آخر أشاره المينني في مقدمته لتحقيق الكتاب تلك المقدمة التي ذكرنا بعضها فيما سبق وهو أن جل مضمون الكتاب لا يلائم ما رواه اللغويون عن الكسائي وإننا يستبعنا كلمات الكتاب وقارناها بما يرويه اللغويون عن الكسائي فإننا نجد خمس كلمات لا غير لا يتفق فيها رأي الكسائي مع ما رواه عنه اللغويون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 نقم وقال الكسائي نقمت بالكسر ومثل ذلك نقله عن الصحاح كل من اللسان نقم وتاج العروس ثانيا قوله وتقول وددت اني في منزلي بكسر الدار الأولى وفي لسان العرب وحكز الزبادين عن الكسائي وددت الرجل بالفتح ومثل ذلك في تاج العروس ثالثا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 فإن كان طلبها له قال أقبسه هذا قول يزيد وقال الكسائي أقبسته نارا وعلما سواء قال وقبسته أيضا فيهما جميعا فمثل ذلك بالنصف الصحاحل الجوهري وفي رسال العرب وقال الكسائي أقبسته نارا أو علما سواء قال ويجيز طرح الألف منهما وقوله ويقال المال والنبات ينمي والخباب وأشباهه ومي وفي الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام قال الكسائي إنما الشيء ينمي بلواء لا غير قال ولم أسمعه إلا بلواء من أخويني من بني سلين ينمي ثم سألت عنه بني سليم فلم يعرفوه بالواو وعنه بالنص في المزهر للسيوطي، وفي السخاح للجوهرين نمى المال وغيره ومي نماء وربما قالوا ينمو نمو وأنماه الله قال الكسائي ولم أسمعه بالواو إلا من أخوين من بني سلين ثم سألت عنه بني سلين فلم يعرفوه بالواو هذه هي الكلمات الخمس التي يخترم فيها رأي الكسائي في كتابه عما رواه عنه اللغويون وليست هذه الكلمات الخمس ذل الكتاب كما يزعم الميمنين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 ورواه عنه اللغويون في كتبهم أو ربما كان رأيه في كتابه ما كلحن فيه العوام أحدث من تلك الآراء الأخرى التي تناقلها اللغويون ما لا نستطيع أن نرجح واحدا من هذين باحتمالين لأننا لا نعرف متى ألف الكسائي كتابه ما كلحن فيه العوام أكان ذلك أول تأليف له أم آخر تأليف لسنا نبري والدليل على أن الكسائي رحمه الله تعالى كان يغير رأيه في بعض مسائل العلم قول الفراء وقال الكسائي بأخرى واحد الزبانية زبني وكان قبل ذلك يقول لم أسمع لها بواحد قال الفراء ولست أدد أقياسا منه أم سماعا على أن كثيرا من كلمات الكتاب مما يتفق مع ما رواه عنه اللعويون تقول دمعت عيني بفتح الميم. قصير سام العرب وقال الكسائي وأبو زيد دمعت بفتح الميم لا غير وقوله وتقول مشيت حتى أعييت بالألف ولا تقول عيوته إنما يقال في الأمر الذي يمسد عليك وقد وقع الكسائي نفسه في هذا اللحن ذات مرة فعوّر بذارك فكان سوابة لديه النحو كما تبقى أن ذكرنا ذلك عند حديثنا عن طفولته ونشأته واتصاله بالخلفاء من فضلك تابع بقيه الماده